بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام <تصفيق> غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينص من يساء وهو العزيز الرحيم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 لا عاب الحق واجل مما وانك كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكفرو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 كانوا أشد منهم قبة، أتار الأرض وعمواها أكثر مما عمواها، وجاأتهم وجاأتهم رسولهم بالبدينا.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 كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بآيات الله وكانوا وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم ولم يكن لهم شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون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 فأولئك في العداب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماء. والأرض راشية وحين تظهر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشروا ومن آياته أن خلق لكم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 في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهال وبتغاءكم من فضله أَمِنْ نَفِيدِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ إماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه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 هل لكم من مملكة أيمانكم من شرك أفيما عزق ما كنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينكم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أداقهم منه رحمة إذا, إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلموا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا قَوْمًا مِنَّا عَذَابًا فَرِحُوا بِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ هُوَ بَاسِطُ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ وَقَدَّرَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فأَأَنَادَ الْقُرْبَانَ حَقَّهُمْ وَالْمَسْكِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ لذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يروا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فَأُنَائِكَ فَأُنَائِكَ هُمُ الْمُبَعِّفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ صَنَّعَ رَزَقَكُمْ صَنَّعَ يُمِيتُكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من داركم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون وَالسَّيِّرُ فِي الْأَرْضِ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِي فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ قَيِّمًا مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ يَوْمَئِذٍ من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدرون من كفر فعليه كفره وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِ يُمَهِّدُ لِيَجْزِي لِيَجْزِى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ومن آياتك أن يرسل الرياح مبشّرات وليديقكم من رحمتك ولتجري ولتجري الفلك بأمرك ولتبته من فضلك ولعلكم تشكرون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 فَيَبِنْ صَوْتُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَشْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى, فترى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن ذَبِجُرُ وعنكم المؤمن قبل ان نزل عليهم اي أن انزل عليهم من قبله لمبلسين انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذا ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَنَسْلِينَ رِيحًا فَأَوْهُ هُوَ مُصْفَرٌ لَنَضُلُّوا مِنْ بَعْدِهِ اكْفُرُوا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ظلامتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضف ثم جعل من بعد ضف قبة ثم جعل ثم جعل من بعد قبة ضف وشيبة يخلق ما يشاء. وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكوا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 فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يسترتبون ولقد ربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لَإِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَكُولًا لَيَكُولًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِنَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَقْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون